چه2 ث و اارربون از شهر زیارت طلمدینا زیار تلمدینا بازار ها باز است. هل يفتح السوق أيام الأحد؟ هل يفتح السوق ايام الاحد؟ نمايشگاه دوشنبه ها باز است. هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ هل يفتح المعرض ايام الاثنين؟ نمايشگاه سه شنبه ها است. هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ باقي وحش، چهار شنبه ها، است؟ هل تفتح حديقة الحيوان، أيام الأربعاء؟ هل تفتح حديقة الحيوان، أيام الأربعاء؟ موزه، 5 شنبه ها، است؟ هل يفتح المتحف، أيام الخميس؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ غاليري جمعها است هل يفتح القاليري أيام الجمعة؟ هل يفتح القاليري أيام الجمعة؟ عكس مجاز است هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ باید ورودی داد هل ينبغی دفع رسم دخول هل يجب دفع رسم دخول بلیت ورودی چند است كم يكلف رسم الدخول كم يكلف رسم الدخول تخفیف برای گروه وجود دارد هل يوجد تخفيض للمجموعات هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ تخفيض براي بچهها وجود دارد. هل يوجد تخفيض للأطفال؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ تخفيض براي دانشجويان وجود دارد. هل يوجد تخفيض للطلبة؟ هل يوجد تخفيض للطلاب؟ این چه ساختمانی ساختمان است؟ ما هذا المبنى؟ ما هذا المبنى؟ ساختمان چقدر است؟ کم عمر هذا المبنى؟ کم عمر هذا المبنى؟ چه کسی ساختمان را بنا کرده است؟ من بنا هذا المبنى؟ من بنا هذا المبنى؟ من به معماری علاقمندم انا مهتم بالهندسة المعماريه. انا مهتم بالهندسه المعمارية. من علاقمند به هنر هستم. انا مهتم بالفن. انا مهتم بالفن. من علاقمند به نقاشی هستم. انا مهتم بالرسم. أنا مهتم بالرسم